فَأَزْبَحَ نَاللهِ حِينًا مَسُونًا وَحِينًا تَصْبُحُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينًا تُهْرُون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ إلا فؤانساتكم وأنانكم إن في ذلك لآيات للآلّمين ومن آياته மிப உலய கௌம மீன் அயத்தி ஈரீ குமூல் க ஊக்கமயுன மயில் ஐம தி فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ